بسم الله الرحمن الرحيم تبقى لله لما في السماء لله مولى الكون والأرض وان اوضهير وهو Yeah, man. والله بما تعملون بصير له ملك السماوات وهو هو الذي ينذل على the أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل و به <سید> Concepts will move. لِكُلِّ مَنْ أ شیخ دو May right. لكي لا تأثر ولا غير وَلَئِن لَّفَيْتَنَا نَحْنُ وَلِيٌّ رَّحِيمٌ لَقَدْ أَرْسَلَ Yeah.